بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب منار السبيل في شرح الدليل لعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الرابع يقول رحمه الله كتاب الصلاة الصلوات المكتوبات خمس لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع شيئا متفق عليه تجب على كل مسلم مكلف لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولم يؤمروا بقضاء ولحديث رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره غير الحائض والنفساء لما تقدم وتصح من المميز وهو من برغ سبعا والثواب له لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود ومن تركها جهودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله ورسوله ولأجمع الأمة أركان الصلاة وأركانها أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهو ولا جهلا أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطعف قاعدة فإن لم تستطعف على جنب روى البخاري فإن وقف منحنيا أو مليلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح لأنه لم يأتي بالقيام المفروض ولا يطر حفظ رأسه كهيئة الإطراق وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر ويرزئ في ظاهر كلامهم الثاني تكبرة الإحرام وهي الله أكبر لا يرزئه غيرها وعليه عوام أهل العلم قاله في الموني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود يقولها قائما فإن ابتداها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم وتنعقل إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته الأحاديث والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بقدر ما يسمع نفسه فرض لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه الثالث قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفيها أحد عشر تشديدة فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة قيمة مقام حرف قاله في الكافي فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدر عنها فاعتبرت المماثلة وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل لحرث عبد الله بن أبي أوفا قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيء من القرآن فعلمني ما يرزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أبو داود ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدة وقرأ لأن القراءة أكد الرابع الركوع وهو واجب بالإجماع قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا الآية ولحديث المسيء وغيره وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مسر ركبتي بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ابجن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع حديث صحيح الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي السادس الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولا تبطل إن طال لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم الحديث رواه مسلم السابع السجود لقوله تعالى واسجدوا وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده لما في حديث أبي حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض الحديث وأقله وضع جزء من كل عضو لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة من الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه ويعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه ويصح سجوده على كنبه وذيله ويكره بلا عذر لقول أنس الكل نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود متفق عليه وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على الامامة والقرنسوه ويداه في كمه وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشل فرأيته واضع عن يديه في توبه إذا سجد رواه أحمد وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتخ والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم, ولا يخرجون أيديهم رواه سعيد في سننه ومن عجز بالجبهة لم يلزموا بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها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 الثامن الراف من السجود التاسع الجلوس بين السجدين لقول صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وكيف جلس كفى والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم وعلي بن عمر أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وسلم العربية بها في جميع الأركان ولما أخل بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي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 والمرزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور واختار أحمد تشاهد ابن مسعود فإن تشاهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز نص عليه وتشاهد ابن مسعود هو قوله علم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله متفق عليه قال الترمذي هو أصح حديث في التجاهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس رواه أحمد الثاني عشر الجلوس له للتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودوم عليه وقد قال صل كما رأيتمون يصليه الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم رواه أبو دوود والترمذي وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله والأولى أن لا يزيد وبركاته لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعلى يساره السلام عليكم ورحمة الله رواه مسلم ويكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والواتري بتسليمة يسمعناها رواه أحمد وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه قال الإمام أحمد عن سيدة من الصحابة وليس في اختلاف إلا على إبراهيم قاله في المونى وقال ابن المنذر أجمع كل من نفق عنه أن صلاة ما اختصر على تسليمة واحدة جائزة قاله في المغني والكافي وقال في الإنظاف قلت وهذا مبالوة قال ابن القيم وهذا وهذه عادته إذ رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لازمه الرجوع ليركع ثم يسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وعلمها المسيئة في صلاته مرتبة بثم فصل في واجبات الصلاة وسننها وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا التكبير لغير الأحرام، تقابل ابن سعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود وأمر به وأمره للوجوب لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما ما مخالف قاله في المغني وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد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 قال في المغني وهو قول اكثر أهل العلم وقول سبحان ربي العظيم مرة في ركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في سجود لقول عذيفة في حديثه فجأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى رواه الخمسة وصحوا الترمذي وعن قول ابن عامر قال لما نزلت في سبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلها اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورب اغفر لي بين السجدين لحديث عضيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدين رب اغفر لي رب اغفر لي رواه النسائي وابن ماجه والتشاهد الأول على غير من قام إمامه سواء لوجوب متابعته والجلوس له لحديث ابن مسعود المرفوعة إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الحديث رواه أحمد والنسائي وفي حديث رفاعة ابن الضفعين فإذا جلست في وسط الصلاة فارمئن وافترش شفاخ ذاك اليسرى ثم تشهد رواه أبو داود ولما نسي في صلاة الظهر السجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس رواه الجماعة بمعنى سنان الصلاة وسننها أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباحث سجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين فسنن الأقوال أحد عشر قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه فكبر ثم قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم ولأن عائشته أبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك والتعوذ للآية وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل الخراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة لما راوت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي وقول آمين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويكره للمأموم لأنه لا يقصد اسماع غيره وهو مأمور بالانصات ويخير المنفرد قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أي أجهر أم يخافت فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالانصات قاله في المويني وقول وعلي المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما من شيء بعد لما روا أو سعيد وابن أبي اوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما من شيء بعد متفق عليه ولا يستحب للماموم زياده على ربنا ولك الحمد نص عليه قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره ما يطل على استحبابه وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام على للمأموم كالتكبير قاله في الكافي وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحذرنا في ركوعه عصر تسبيحات وفي سجوده عصر تسبيحات رواه أحمد وأبو داود والنساء والصلاة في التشاهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم لحديث كام بن عجرة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال خولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على, آل على إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعة إذا فرر أحدكم من التشاهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شرج فتنة المسيح الدجال وره الجماعة إلى البخاري والترمذي وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من وحطهما عقب ذلك لأن مالك بن الحويريث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا ان أنيركع رفع يديه وإذا رفع رأس رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفقون عليه وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته الحديث وابن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى وهو أحمد ومسلم وعن علي قال إن من السنة في الصلاة وضعوا الأكف على الأكف تحت السره رواه أحمد ونظره الى موضع سجوده لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعدون أنصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن يجاوز بصره مصلا وهو مرسل قال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن سعود وقد ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حيالا لحديث أبي مسعود أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه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 وتمكنه أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم في حديث أبي حميد ومجافات أعض عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين الركبتين وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع لحديث أبي حميد في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه أبو داود وفي حديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه وفي حديث أبي حميد ووضع كفيه حد ومنكبه رواه أبو داود والترمذي وصححها وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة ورفع يديه أولا في قيامه للركعة لحديث وائل بن حجر المتقدم وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشاهد الأول لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقال فإذا جالس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته والتورك في الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شق الأيسر وقعد على مقعدته رواه البخاري وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسببتها عند ذكر الله لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تجد إبهام فدعا بها رواه أحمد ومسلم وفي حديث ويل بن حجر ثم قبض أثنتين من أصابيه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه وليتهو به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات لما روى عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي فإن لم به الخروج من الصلاة لا تنطل لم تنطل نص عليه فإن نوا به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس به نص عليه لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود فصل فيما يكره في الصلاة يكره للمصل اختصاره على الفاتحة لمخالفته السنة وتكرارها لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركنه والتفاته بلا حاجه لقوله في حديث عائشته واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد طواه أحمد والبخاري ولا يكره مع الحاجة لحديث سالم بن قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يرتفت إلى الشعب طواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرص وتغمض عينيه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومضينة النوم وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع وافتراش ذراعيه ساجدا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب متفق عليه والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه والتخصر لحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه والتنطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع وفتح فهمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان ووجه آدمي نص عليه ومتحدث ونائم لنائيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود ونار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس وما يلهيه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاته متفق عليه ومسوا الحصى وتسوية التراب بلا عذر لحديث أبي در المرفوع إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسحوا الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود وتروح بمروحة لأنه من العبث قاده في الكاف وفرقعت أصابعه وتشبيكها لحديث علي مرفوع لا تقعك أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه رواه الترمذي وابن ماجه وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك الصلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجه ومس لحيته لأنه من العبث وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا متفق عليه ونهى أحمد رجلا ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ومتى كثر ذلك عوفا بطلت لأن العمل الكثير المتوالي يطيلها كما ياتي وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضه وأن يمسح فيها أثر سجوده لقول ابن سعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفلغ من الصلاة وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن, لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه ضواه أبو داود فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك ونص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود إن شاء الله فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط وكشف العهرة عمدا لما تقدم في الشروط لا إن كشفها نحو ريح فستراها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة قاله في الكافي أولا وكان المكشوف لها يفحش في النظر لأنه يسير يشوق التحرز منه وقال التميمي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمر بن سلمة فلم يشترط اليسير فلم يشترط اليسير قاله في الشرح واستدبر القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أفضل صلاة إجماعا قاله في الكافي قال وإن قل لم يغطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أممة بنت أبي العاص ابن الربيع في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها متفقون عليه وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف والاستناد قويا لغير عذر لأن القيام ركن في الفرض والمستنهد قويا كغير قائم ورجعه عالما ذاكرا للتشاهد الأول بعد الشروع في القراءة لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا قاله في الشرح وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم وتعمد السلام قبل إسمامها لأنه تكلم فيها وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن وبوجود سترة بعيدة وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستثار بها وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط سوى ليسير عرفا للناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مظل لأنه لا يمكن التحارز منه وكان الكلام إن تنحنح بها حاجة أو نفخ فبان حرفان لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد عن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي وعنه أكره ولا أقول يقطع صلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أوف رواه أبو داود وقال مهنى رأيت أبا عبد الله يتنحنه في صلاته أو انتحب لا من خشية الله فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطل لأن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف لا إنما فتكلم أو سبق على رساله حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام النائم وينبغي الا تبطل لرفع القلم عنه قاله في المغني غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء نص عليه في البكاء وقال مهنى صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه ها ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذت سعلة فركع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 صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء قال لا قالوا فإنك صليت خمسة فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين رواه مسلم أو سلم قبل إتمامها لحديث عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فخلاء قصرة الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم رواه مسلم أو لحن لحن يحيل المعنى لأن عنده يبطل الصلاة فواجب سجود لسهوه أو ترك واجبا لحديث ابن محينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة تورد الناس تسليبه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات قاله في الكافي أو شك في زيادة وقت فعلها لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعوا فتنية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد ساجتين متفاخون عليه فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجد عليه لأن الأصل عدم الزيادة فلاحق بالمعدوم وتبطل الصلاة بتعمل ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها لأن ما السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها وإن سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ذكره في الموني لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم لحديث عمران بن حسين أما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولأن السجود بعد السلام في حكم مستقل بنفسه من واجه فاحتاج إلى التشاهد كما احتاج إلى السلام وإن نسيها السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط نص عليه لفوات محله ولا سجود على من دخل من أول الصلاة إذا سهى في صلاته في قول عامة أهل العلم قاله في الموني لحديث ابن عمر مرفوع ليس على من خلف الإمام سهون فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خالفه رواه الدرقطني وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سرد السهو حكاه من المنذر إجماع قاله في المغني لما تقدم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه ولعموم قوله فإذا سرد فاسجدوا فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو وبه قال مالك قاله في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم وإلا تشهد وسجد وسلم وان نهض عن ترك التشاهد الاول ناسيا لزيمه الرجوع ليتشاهد وكلها ان استتم قائما لحديث المغيرة بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين هو ابو داود بن مره ولزم الماما متابعته لحديث انما جعل الامام ليؤتم به ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة ولا يرجع إن شرع في القراءة لأن القراءة ركن مقصود فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب ولحديث المغيرة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنا على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان رواه أحمد ومسلم وبعد فراغه لا أثر للشك لأن الظاهر لإتيان بها على الوجه المشروع ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه قاله في الكافي ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه